بوك تو وستون, اثنان وستون. <تصفيق> طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد لارني <تصفيق> يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر شو هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا لا إلي لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا يسأل, يسأل هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا لا لا اساله مرارا لا لا اساله مرارا رسبوندي يجيب يجيب بنقالو رسبوندي اجب من فضلك اجب من فضلك ميري سبونداس؟ أنا أجيب. أنا أجيب. لابوري يشتغل. يشتغل. شو لي استاس لابورانتا؟ هل هو يشتغل حالياً؟ هل هو يشتغل حالياً؟ يس، لي استاس لابورانتا. نعم، هو يشتغل حاليا. نعم، هو يشتغل حاليا. يأتي, يأتي. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ نعم، سنأتي حالا. نعم، سنأتي حالا. لوجي. يسكن. يسكن. شو في لوجاس إن هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Yes, we logas in Berlin. نعم، أنا أسكن في برلين. نعم. أنا أسكن في برلين.